إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 مَقِينٌ إِلَى قَدَرٍ مَّالُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ, وأسقيناكم اَنْفُرَتَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظل في ثلاث شعب الا صليل ولا يغني لا صليل ولا يغني من اللهب ان تحرمي بشررك القصر كانه جمالت صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يَوْمُ الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين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 اكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قِيلَ لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون